بوك 2 35 خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون في المطار في المطار چل بيك سيزابوكوات لتنكو من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثنى من فضلك أحجز لي رحلة طيران إلى أثنى يتو هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ سدد لأو في نكوزاتكام أدلاني برسيم من فضلك مقعد بجانب النافذة Rejr el-mudachinin. Minfadlak, magad bijane bennefida. Rejr el-mudachinin. Chtěl bych potvrdit rezervaci. Minfadlak, uridu takid al-hajz. Minfadlak, urid takid al-hajz. Chtěl bych zrušit rezervaci. Minfadlak, uridu il-ha al-hajz. من فضلك أريد الغاء الحجز. Хотел бы изменить свою رезERVACI. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. عندما تطير الجناح إلى روما. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ سُوُّاَمْ يَشْتَهِدْ وَلْنَمْيَسْتَهْنَمْ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ نَهُشَتَمْ يَنْجَدَنَوْلَنَمْيَسْتَهْنَمْ لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط كده بشتنم متى نهبط؟ متى نهبط؟ كده تنبنم متى نصل؟ متى نصل؟ كده يدى أوتوبوس دو سنترا؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باس إلى وسط المدينة؟ يتوش كفر. هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ يتوش تشك. هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ يتوش زازادلو. هل هذه أمتعتك؟ Kolik si mohu vzít sebou za zavazatel? Kam a chuzumaj am teatan fi Kam a chutmaj am tea fiat ta ira? 20 kilo. 20 kilo. Cože? Jen 20 kilo? Kam? Fakat 20 Kam? Fakat 20 Prosím, navštivte wwwbook 2de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.